بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحيح مسلم كان الباب الماضي حب علي رضي الله تعالى عنه من الايمان أما باب اليوم فهو بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان اطلاق لفظ الكفر على غير الكفر على غير الكفر بالله الكفر النعمة والحقوق الكفر النعمة وكفر. الحقوق الكفر معناه إيه؟ في اللغة علاء الكفر في اللغة إيه؟ ها؟ الجحود السطر التغطية الإيداع في مكان بحيث يغفر تضع الشيء في موضع بحيث يغفر ده اسمه الكفر يا عجوب تعجب الكفار نباته يعني ايه اعجب الكفار نباته الكفار اللي هم الذراع ليه سموا الذراع كفارا لما سمي الذرع كفارا انهم ياتون بالبذر فيضعونه ولا يتركونه معرضا للهواء انما يضعونه ويغطونه بالايه ب الطن تربه الزراعه يعني الصالحه للزراعه فهنا وضعوه في موضع بحيث يخفى ماشي فسموه كفارا من اجل هذا فما لماذا سميه تارك للايمان كافرا إنه يجحد والجحود تغطيه فكأنه يخفي الحق بأن يشوش عليه بما يقوله من كلام الكفر إنكاره إخفاءه عن الظهور على لسانه لا يقر به فهو جاحت يبقى التغطية اطلقت على الجحود يبقى بيان اطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة يعني جحود النعمة بمعنى انكارها كأن تقول لم تنعم علي أو أن تفعل فعلا يستلزم أنك تقول لم تنعم عليه يعني من أنعم عليه فلم يشكر فقد كفر بالنعمة لأنه لم يظهر أنه أنعم عليه فذا يسمى كفر النعمة أو كفر الحقوق يجحد الحقوق يغطي ويستغ الحقوق يعني لا يبينها لا يظهرها لا يقول علي حق فهذا كافر كفر حقوق يعني ممتنع من إظهار الحقوق يبقى إن ممتنع من إظهار النعمة بأن يقول لم تنعم علي أو بأن يفعل ما يقتضي اعتقاده بأنه لم ينعم عليه أو بما لا يناسب أنه منعم عليه كفر عملي يبقى إما كفر قولي أو عملي وكلاهما ليس بمخرجا عن المله بالنسبة للنعمة يعني أيه. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن رمحن ابن المهاجر المصري طبعا لازم المصريين اللي يرون إيه؟ الحديث اللي جايدة <تصفيق> شايفين المر من زمان أخبر من ليسه مصري السيد من ليس إمامنا إمام أهل مصر إحنا أتباع اللي ايه؟ أتباع ولا أتباع, أتباع مين إحنا؟ أتباع مين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ التبعية هنا، تبعية وسيلة معرفة، يعني إما أنت اللجنة العلمية ماشية على الشيخ يعني شون بيعرفهم الصابقي مش علشان هو واجب اتباعه أصلاً، لا، عشان بيعرفنا السنة إيه أو كده، إحنا أتباع سيدنا الشافعي وسيدنا الإمام مالك مصريين ليه؟ لإمّا الامام الشافعي زي ما تقول مع عظم شانه جه على طول بعد الامام الليث فالناس ما لحقتش تهتم بمذهب الليث تمام الشافعي ليه زي ما تقول هيمنه هيبه وهيمنه يعني خاض للناس فقال الليف وأفقاه من مالك ولكن أصحابه خذلوا يعني ما حرروش مذهبه تمام و... آه. إنما إذا كان أفقع من مالك فهو أفقع من الشافع مالك الإمام إمام في الحديث وفي الفقه استاذ الأسد إمام مالك مالوش مسيح لا ينسى ينسى تقوح مع مالك ولا إيه وينسى إمام مالك أستاذ الأسادزة إحنا بنتبع الشافعي مش علشان فضل نفسه عن فضل نفس مالك إحنا اتبعناه لمعاني تانية قلتهم أنا يجي 13 معنا ولا 20 معنا مش كتبناهم مرة؟ طيب هتوهم لينا دول مكتوبين نشوفهم لمعاني تانية إنه جيه متأخر وليه كمال الأهلية بس كمال الأهلية فيها تفاوت ما وكلهم ليهم كمال الأهلية كمان الاهليه المعتبره في اصول الفقه انما قد يكون منهم يعني مش كده يعني الصحابه لهم كمال الاهليه وعلمهم يقصر عن علم النبي قطعا صلى الله عليه وسلم حتى بالعلم غير غير المختص بيه ليه علم مختص بيه ماشي انما في علم مش مختص بيه وقالوا للناس ويقصر عنهم ولهم كمال الأهلية وكذلك الأئمة الأربعة لهم كمال الأهلية قطعة منكر هذا يحتاج تأشير بس طبعا مع فقدان العلم دلوقتي يعني خلاص ما بقاش إنما أصلوا معلوم بالضرورة لأن القول به بنقصن أهلية هؤلاء يهدم الدين بالكلية ما فيش دين متاخد من مين ما فيش اكتهاد وشي حاجة فالمفروض إن كمال أهلية هؤلاء معلوم من أديان طلاب العلم بالضرورة الآن إنما كان زمان مش, مش طلاب العلم بس، الناس كلها عارفوا سيدنا الإمام مالك، وبعدين إذا بتخض لما أسمع اسمه، بتقول <تصفيق> كان الخليفة يتخض لما يشوفه دلوقتي مش هنشوفه طبعاً إنما ما اسمه لوحده يخض طبعاً الإمام الشفعي والإمام أحمد زي ما يقول النووي إنه جاء بعد هؤلاء هؤلاء اشتغلوا بالتأصيل والتصوير وهو اشتغل بإيه؟ بالترجيح والتنقيح فعشان كده بقدنا الخلاصة مع كمال الأهلية قال <تصفيق> لأ معلش بس هم كان اشتغالهم الغالب عليه لسه الصور مش ده هم بيحطوا العلم من أساسه فبيحطوا لإيه الصور بيفرقوا بين الصور فقال النووي أو كمان الجويني في كتابه أحد الغياثيني قال إنه الإمام برضو الشفعي اشتغاله بالتصوير ما كانش هو الغالب التصوير والتأصيل إنما جاء والأمور ممهدة فبدأ يرجح طبعاً يرجح وطبعاً عنده الأحاديث جمع من هنا ومن هنا وثبت فطبعاً بيبقى مذهبه يعني أقرب إلى الصواب يعني. ترجيح والتنقيح يعني ما ييجي واحد يصور الصور يقول المسألة دي فيها صور صور طلاق مثلا فيها أن يقول لها كذا ويقول لها كذا ويقول لها كذا ويقول لها كذا ويجيبها بطريقة فهوانية أو تعمل أو تسوي يفضل يحطوا صور صور صور كتير كده غير بقى اللي جه مش هيفكر الحكاية دي هيبوص بقى في الايه يوضبها يغير كده حرف مع الزمن طبعا حصل إشكالات في الصورة اللي هو قالها ما يعني حصل ايه ما هوش مشغول بالايه بالتفكير الكتير في وضع الصور انما بينقح ينقح الصور دي وبعدين يرجح بقى في الاحكام لان الاول كل واحد كان بيصور ويستنبط حكم والامام الثاني بيصور ويستنبط حكم الامام الشافعي شاف بقى فلان قال ايه وفلان قال ايه اتفقوا ولا اختلفوا اختلف هما ما اطلعوش ما عادوش يتناقشوا مع بعض مالك وابو حنيفة والزهري ما عادوش يتناقشوا مع بعض علشان ي... فالإمام الشافحي جاله أخوالهم بتعليمهم فبدأ يرجح لأنه قد يغفع على الشخص معنى يقتضي رجحان الحكم على حكم و... والآخر يلهم هذا المعنى لو اتقابلوا وتكلموا مع بعض هقالوا لبعض كل واحد عنده ايه هيوصلوا هيوصل لله انما ما تقابلوش فخلاص كل واحد شاف اللي هو قال اللي هو رأيه انما لما الشافع بقى بيه جمع الحاجات دي وشاف فلان علل ازاي وفلان علل ازاي يبان له بقى يبان له ايه الاقوى ده الترجيح بقى يشتغل بالترجيح فيبقى مذهبه اقوى امتى اذا كان ليه نفس الاهلية إنما هو أدنى في الأهلية ولذلك قاله الشفع أفضل مما قبله كمذهب يعني مذهب الشفع أفضل مما قبله ومما بعده مما بعده ومش حد جهب أهلية الإمام الشفع علشان نقول يعمل الشغل لأن لو مشينا القاعدة لو طردنا يعني الأمر هيبقى اللي بعده أفضل منه قاله آه أفضل منه لو ليه كمال الأهلية برضه إنما حيث إنه ما جيش حد بعضه وليه أهليته ففيش حد أفضل منه بعضه أما اللي قابله فإن كانوا ليهم فضل في أنفسهم إلا إنه تأخره اداله الميزة وتقول لي بعده ما يبقاش إيه ليه الميزة دي لإنه ملوش نفس الأهلية مين؟ بالنسبة للفقه كان طبعا قوي جدا في الفقه إنما بالنسبة للحديث يعني الإمام أحمد أمير المؤمنين في الحديث ولا يوصف الشفعية بذلك والإمام أحمد جمع الحديث حفظاً عن ظهر قلب فميز بهذا وإن قلنا إن الإمام الشفعي يفضل كمذهب ويعني عاماً قبله بتأخره فايضا الامام احمد ايه فضل ايضا بتاخر ولا يقال ليس له كمال الاهليه <تصفيق> ان قلنا في اللي بعدهم ماشي ان ما واحد لا آه. ولكن آه الامام الشافعي والله اعلم كان ليه تفرغ اكتر للفقه والاصول الامام احمد كان مشغول بتأسيس قاعدة السنة لأهل السنة لذلك سموه أهل السنة سموه إمام أهل السنة أهل السنة سموه إمام أهل السنة وبيقعد بقال وطبعا كان فيه كتير مقطعات وكان فيه كتير هروب وكان حاجات كتيرة إنما وكان اشتغاله بالحديث طبعا الفرق بريضة لانما فعلى كل حال المذهبين يعني حاجة جميلة والإمامين حاجة جميلة يعني كأنك لو خدت قواعد الشفعية واستفدت بي تصويرهم وتوسعهم وعملت بقواعد الحنبلة في التطبيق وبقيت شنبالي تبقى كده مية مية إن شاء الله إنها مشافع بس لأ بقول لك أولا شافع بسافع خليه في هناك خلي تركيا تنفق لازم يبقى شنبلة طبعاً حكاية الشنابلة دي لها مقصود مهم وعدم التعصب مقصود ترباوي يعني مش مقصودها علمي محضو ولا حاجة يعني هي مقصود علمي إنما المقصود التربوي التعصب الحنابلة يحتقر غيرهم على اعتبار ان هم بقى مقلدة وان هم بيسيبوا الدليل وان هم وكذا والشفعية بيتغاز مما يمدح الامام احمد وطريقته وحاسين ان الشفع كان كتلة الفقه والاصول وان المذهب الامام احمد يعني مفهوش اللي اللي التعب اللي بزلو الشفعية في الموضوع ها؟ ما هو شوف التعصب تعصب بقى عميه جاهلين على طول ربنا سبحانه وتعالى بيظهر الحق على طول فطبعا ايه اما احنا ما, ما نبقى واخدين بالمذهبين يبقى احنا ايه بنحب الامامين ما فيش تعصب لواحد ولا مضغظين لما يمدح الامام احمد ولا مضغظين لما يمدح الامام الشافعي لا، طبعاً، ما ليه ده؟ لما... لا، سألنا أنا. أنا عشرة سنين طويلة مع الناس ومع النفوس و... زي كان في أخ قال لي أنا بأضغاز لما نمدح للصحابة أنت عملت أقول الصحابة والصحابة وأنا بغير منهم وب... قلت له ده اللي ملوش علاج عندي بقى الحقيقة الشافعية والحناب لو بتاعنا بحاول أعالج وأقول شامبالي وأقول بتاعه وبعدين إيه؟ بعد ذا كل أقول لي من هو اللي إيه؟ أخي جالي. وأرجع تنب وحنيفة أقول عليه إن أنا بقى اللي بغيران من الصحابة هبقى أقول له إيه ده أبقى أشحال فأنا يعني ما عنديش في زيني يعني أفكار يعني في التعامل مع النفسية دي الحقيقة أشحال في كل حاجة موجودة كل حاجة موجودة طيب يعني نظر يعني يعني مفيش ما يدعو للتعصب لحاجة ده أنا واخده طريق للإيه؟ للتعلم والعمل المؤقت حد ما يتبلغ مرتبة الاكتهاد علشان وبعد كده متعلم الترجيح ونحو بتاخد يعني بالراجح ولكن بيحصل تعصب بقى مش عندنا الحمد لله إنما يعني قبل كده كان فيه تعصب جامد أول, ما أول الصحوة الإسلامية بعد يعني بعد الإخوان ما قاضوا عليهم قاعدوا الثورة مدة طويلة وبدأت صحوة في سنة 78 كده و77 كان الصحوة دي من بني على ابن القيم رحمه الله وكان في تعصب جدا لمذهب ابن القيم ابن القيم هو, هو الدين وده طبعا ما كانش فيه خطورة قوي يعني صاحب ابن القيم ليه حاجات تخالف الجمهور واحنا بنخالف حاجات من كلامه دلوقتي انما ما فيش خطورة قوي زي ما بدأوا الطلبة بقى ايه يتعلموا العلم ويتعصبوا بقى للشافع والأحمد أو كده بدأت المسألة تاخد طور أسوأ لأنه من القيم لوحده فهو بيقول السنة السنة السنة إنما الشافع بعديه ناس وفيه بقى أشكال وألوان يعني من الممتسبين للمذهب فهذه الخطورة كانت إنما هو لو اتبع الشافع على طول لوحده وارضه يعني هتلاقيه كانت زي اتباعه ابن القيم وكلهم على السنة إنما الإشكال بقى في الأتباع سيدنا الليث أخبر عن ابن الهاد عن عبد الله ابن دينار من أئمة وكبار التابعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكنا أكثر أهل النار يجوز الإسجاع في الحديث من غير تكلف واهتمام وتعديد وتكسير بحيث يغلب هذا على الكلام ويبعد الذهن عن المعنى ما يجي سجعة في الكلام ما يضرش كويس يعني هو أدى من السجعة وتصدقنا وأكثرنا الاستغفاء فإني رأيتكنا أكثر أهل النوم حتى فيه شيء من الوزن ولكن غير مقصود وطبعاً هابين إن شاء الله بعد شوية إن الحاجات دي يغفر بيها بقى المصائب الواحد بيعمل الصدقة والاستغفر فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله يعني احنا ملنا يعني ايه اللي خلانا كده يعني ايه الحكاية دي ليه ليه بريالنا ليه وليه الموصفين كده فقال تكشرنا اللعنة وتكفرنا العشير وما رأيت مما قصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا يعني لم أرد أغلب من كنا يعني أقوى في الغلبة على ذي اللب يعني ذو اللب الرجل العاقل الحكيم هل يغلبه الجاهل مثلا هل يغلبه المكار يتفاوت الأمر إنما أغلب حاجة النساء يبقى نقصة عقل ونقصة دين ومع ذلك تغلب ذي اللب ذا اللب بقى علشان ليه تغلبه ليه هم كيد وليه مكر وليه هم يعني عندهم وسائل أسلحة عندهم أسلحة الرجل مش مشغول بيها ولا بالرد عليها وليست أسلحة عقلية بس يعني نفسية كمان وشهوانية وكده قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل هذا نقصان العقل ولا دليل نقصان العقل ولا ثمرت نقصان العقل هي دليل بس ما هيش ايه دلالة اقتضاء ولا معيش دلالة تضمن ولا ايه اه اه التزام يبقى كون ان ربنا جعل شهادتها نصف شهادت الرجل يبقى ده معناه انها ايه يبقى حكم ربنا دل على هذا اه فهذا نقصان العقل وتمكث الليالية ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين قال وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مدرة عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله مثله مفعول به يعني حدثني مثله حديثا مثل هذا الحديث <تصفيق> طيب هنا وحداثني في طرق اخرى هقراها قراءه وحداثني الحسن بن علي الحلواني عندنا هنا محمد بن مصطفى الحلواني ايوه كده اتفق بس الطريق الطرق وبعدين نرجع إلى المعدة قال وحدثني حسن بن عليم الحلواني وأبو بكر بن أس ابن إسحاقة قال حدثنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا الحديث ده عن سيدنا أبي سعيد والحديث الثاني كان مين عن مين؟ عن سيدنا عبد الله بن عمر تحويل وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبته وابن حجر قالوا وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمر بن أبي عمر عن المقيري عن المقبري عن أبي هريرة مش المقيري المقبري المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عن سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبي سعيد وعلى الله نفس المعنى تسال والخصام في, في الحرب يعني طب ما الخصام عاوز ايه اللي هلا مش بالقوه البدنيه انما كان الكفار بيائدوا البنات لان انتباههم الى الايه ان القوه لأن كان رزقهم على الحرب والمغالبه والسلط على أموال الآخرين وأخذ ما لديهم ونحو هذا فكان أهم حاجة عندهم الايه؟ القوة البدنية فالنساء بالنسبة لهم استهلاكيين بس الراجل بيجيب والست تأكل فقلتهم أحسن أيها الجاهليين كان ينتبههم لكده يعني أما ترى كلام الجاهليين في النساء إن شرح صدرك كده في الشغلك يعني ما كانش بالنسبة لهم النساء دي لها أي قيمة ولا أي معنى. ولكن طبعا قيمة النساء في الإسلام حاجة معني بيها الاسلام وهي تربية الإيه؟ تربية الأولاد ومعونة الرجل على العبادة وتربية الأولاد وابناء الأسرة مهمة جدا أحمد شوقي بيقول إيه؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراض هيبقى عرق طيب يعني معناه عرق قوي يعني عرق. العرق يعني نوعية الناس يعني في العصر الحديث يقول تطهير عرق يعني الناس اللي هم من ناس لمعين او من فئة معينة فيبقى ناشئ قوي وكويس. طيب يا سيدي بيقول بها قال اهل اللغة المعشر هم الجماعية معشرة النساء الذين الجماعة الذين امرهم واحد اي مشتركون وهو سم يتناولهم كالإنس معشر والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك وجمعوهم معاشر أما لو اجتمعوا ولا يجمعوهم شيء لا يجتمعوا في وصفه ولا بتعملوا يبقوش معشر يعني الناس رحوا في التحرير مثلا دول حرامية عايزين يسرقوه ودول حششين عايزين يحششو ودول عايزين غل الحرية ودول عايزين كل واحد عايز قصة وما فيش حاجة تجمعه وانش معشر دول ما واش معشر يباش مجرد ان اجتماعهم في مكان واحد يبقوا معشر مثلا لا إنما ليهم شركة في معنى في وصف فطبعا النساء متصفين بالايه بالأنثوية يعني كلهم وبأوصف كتيرة اتفقوا فيها وقوله صلى الله عليه وسلم رأيتكونا أكثر أهل النار هو بنصب أكثر رأيتكونا أكثر إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين وإما على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال أن أفعل لا يتعرف بالإضافة انت فاهم النحو اللي بقوله ده اللي فاهم يرفع ايدو كده فيش حد بيقول اما الرؤية تتعدى الى مفاولين رأيتك اسدا يبقى هنا ايه عارب كده رأى فعل وفاعل رأيت فاعل والكاف نفعل بأول وآثن نفعل به تاني رأيت العالم نجاة الخلط ماشي دي هنا الرأي اللي هو إيه من الرأي مش من الرؤيا الراس تماما لما تيجي تشوف الرؤيا افرض مثلا محمد ربنا مسخه اسد فتقول رأيتم محمداً أسداً هنا من الرؤية البصرية أنا شفت أسد ما شفتش معاما يعني مش شجعته بقى ربنا جعله أسد في أعين المجرمين اللي زي كده مثلا بيقول بقى, بقى إما على أن هذه الرؤية الشرقية تتعدى إلى مفعولي يبقى ده في قول ما تتعدى وقالوا تتعداش وإما على الحال يبقى رأيتك تجري تجري دي إيه حال لو قلت رأيتك جاريا مفعول بتاني ولا حال يعني رأيتك وأنت تجري وحالك إنك تجري ماذا إزاي رد على شوء وقل له قل له الشيخة يقول له مكسورة وكان عمل إشعاعاته وقل له الناس ممكن يقبلوني بكرة على المغرب ولا العيشة الناس اللي عايز يجبه يبقى الرؤية تتعدى إلى مفعولين أو لا فيها قولين وإما على الحال على مذهب نسترجع بعريف وغيرهما ممن قال أن أفعل اللي هي لا يتعرف بالإضافة هنا أكثر أهل النار هل الإضافة أنت عرف أن الإسم الإضافة تفيد التعريف لما تقول رأيت شاطئا عرفت حاجة عن الشاطئ ده، شاطئ، ناكرة، إنما رأيت شاطئاً ميل، يبقى تعرف تعريف كامل، خلص تعريفته هو ايه، ممكن تقول كل حاجة عنه، يبقى فيها حصل تعريف ولا ما حصلش تعريف، يبقى الإضافة تفيد التعريف، ماشي، أه. تفيد التعريف إما تعريفاً كاملاً إن نسبت إلى معلوم أو إلى علم أو إلى معرف أو إلى موصف وصف كامل وقد لا تفيد تعريفاً إلا من جهة واحد لما تقول رأيت شاطئنا بالإضافة هنا أفدت إيه؟ إن شاطئ نهرم الشاطئ بحري يعني لو أنت بيهمك المياه لجنبه ملحة ولا حلوة هتعرف، غير كده بتعرفش أي حاجة يعني مش لازم التعريف إن خلاص يبقى أنت تخيلته بقى لا مش شرط يعني التعريف يبقى من جهة إن شاطئ إيه؟ يعني فده من جهة واحدة ها؟ هاي بس ومعرفة ولكنه ايه معرفة من وجه يعني وكل شيء في الحقيقة يعرف من وجه او من اوجه يعني مش هيلزم المعرفة الكاملة يعني الله اعرف المعارف وما تجهل عنه كثير ايه بلب بلبخ أنا بحبها بعد عن لفظ الجلالة والحبات دي أما مشترطش تعرف بالإضافة من كل مضاف إليه معرفة المضاف إليه معرفة والإضافة إلى معرفة والإضافة إلى ناكرة تفيد التخصيص التخصيص دي من ألفاظ الأصليين أما التنكير والتعريف ده لألفظ النوحيان <تصفيق> قال إيه؟ استعملها برضو قال التخصيص نطقته خالص مش عارف أكلمكم بعد كده بعد كده اللي يقول حاجة أنا ما قلتهاش يتضرب على طول مش قلتلكه كان عندنا مدرس رياضة وكان موقع لأده شوية وعندنا زملنا طالب كان عبقري جدا. زي طارق كده، أظن دي ما فاشها جاد زعب. <تصفيق> فكان المدرس بقى يقعد, يقعد عايز يظهر زكاؤه وخبرته بأي شكل. فيقول لي عايز أقعد أديكم خبرات كده. أضلع اقطار المكعب تتلقى في نقطة واحدة. كلنا نبص البعض وإحنا كنا مجموعة يعني يعني مش عقبية أو يعني زيوكو زي زي كده فنقول لي ما لازم تتطل... لو قال مثلاً الله عم تعوز المستطيلات كنا فكرنا شوية إنما المكعب ما هي لازمة وما فيش يعني حق ما فيش احتمال فكان عندنا طالب يقول لي أنا أديكم تحان بقى أنا أمتغز من أنني أدينا تحان صعب يعني فيفضل يملينا في المسائل خلاص خلاص يقول يلا خلاص امتحانة خلاص ابدأوا حلوا فالطالب يقولوا حلت الامتحانة خلاص وبيحل اسمها وبيملل المسألة وبيحلها فهيتعصب جميعا من قوموا وقفوا ويزلبوا ويعملوا بجا ما يعقدوا في حياته بقى ما يعلمه أي طالب يعرف حاجة <تصفيق> زي بعضه أمري إلى الله هو اللي يقول أن عارف العلم كله يبقى أحمار لأن عقله ما جابش إيه, إيه. زي العيل ما بقوله أنت حافظ القرآن قال آه فضل لأيت الكرسي بس بل القرآن في ذهنه إيه يعني حاصر فيه الفتحة الله أحد قايت الكرسي فأني حافظت فتح لا أعرف العلم كله ويبقى برضو العلم ده في ذهنه معلومات معينة يعني خمسة ستة كده أعرفهم <تصفيق> لازل يكون مش عارف حاجات كتيرة قوي قوي قوي قوي طيب أفعل هي أكثر دي على وزنة أفعل أفعل التفضيل لا يتعرف بالإضافة هم <تصفيق> قالوا ده لا يتعرف بالإضافة فقاله دي تبقى إيه حال وقيل هو بدل من الكافر رأيتكنا المؤمنه منصوب وخلص أكسر منصوب وأما قولها وما لنا أكسر أهل النار أكسر منصوب رخرى التاني فمنصوب إما على الحكاية على الحكاية يعني إيه يعني بتنقل الكلمة اللي هو قالها أني رأيتكنا أكسر النار فقالت ليه إحنا أكثر أهل النمر. يعني حكت الكلمة اللي قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه إحنا اتصفنا بهذا الوصف وإلا يعني لماذا نحن أكثر مش كده نحن أكثر وخبر فيبقى إنما آه آه وتنقل الكلمة زي ما جات ويبقى بين قوسين كده خبر برده بس ما حكي. اظن انت حكاية الحكاية دي اعرفينها تكلمنا عليها في الاعراب جتير مش كده لما نقول جاء فعل ماضي اعرب الاعراب جاء مقصود معناها ولا لفظها لفظها يبقى جاء دي مبتدأ الفعل يجي مبتدأ هوش المقصود هنا الفعل اللفظ ده هو المبتدأ بين قسين كده ما يهمناش اللي هو ايه لما نقول مثلا هل هل جاء الطالب جملة مستفهامية يعرف العراق الجاء جاء الطالب مهتدى؟ ما هو بنقسين ما يمناش اللي هو ايه؟ وجملة خبر فهمتوا؟ بقى احنا ما نحكيه ننقله ومقصود لفظه ما لكش دعوه بمعناه مش ده مش فعلي بقى ده لفظ صرف النظر فعل اسمه حرف دي كاسة تالي ما لنا اكثر اهل النار فمنصوب ام على الحكايه واما على الحال وما لنا يبقى واحنا ليه حل ان احنا النار او لماذا صرنا كائنات اكثر اهل النار فما طيب يا وقوله جزلة بفتح الجيم واسكان الزاي أي ذات عقل ورأي ست ذات عقل ورأي قوية قال ابن دريد الجزالاته العقل والو... والوقار العقل والوقار وهو ممكن واحد زكي جدا واحد عنده قدرات عقلية ولكن مفيش وقار يعني مش كده مش بيجيبوا بعض المجانين يقول له 576 في 1320 بكام يقول له يا رجاء طول والنبي ده يعني تساله في حاجه ثانيه تلاقيه بيهجص بقى يعني كده فاذا كان في عقله ووقار يبقى ايه والجذق قوي قوي العقل والشخصيه وأما العشير بفتح العين وكسر الشين وهو في الأصل المعاشر مطلقاً، والمراد هنا الزوج العشير ديت فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، ماشي فنقول عليم بمعنى عالم وطبعاً بمعنى عالم مش لازم تسويها في الضربة إنما مش بمعنى معلوم يعني آه. يعني قتيل بمعنى قاتل ولا بمعنى مقتول فعيل بمعنى مفعول مش كده إنما عليم فعيل بمعنى فاعل عالم إنما فيها مبالغة بمسألة تانية يعني مبالغة في الوصف إنما بمعها بالمعنى يبقى هنا العشير فهو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج <تصفيق> وأما اللب فهو العقل والمراد كمال العقل يبقى لليه كمال العقل برضو تفتنه أو وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل أي علامة نقصانه وقوله صلى الله عليه وسلم وتمكث الليالية ما تصلي أي تمكث ليالية وأياما لا تصلي بسبب الحجد وتفطر أياما من رمضان بسبب الحجد والله أعلم وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها الحث على الصدقة وأفعال البرد والاكثار من الاستغفار وسائر الطاعات وفيه أن الحسنات يذهبنا السيئات كما قال الله عز وجل وفيه أن كفران العشير والإحسان يعني كفران الإحسان من الكباء ده واحد يفتكر أن الإحسان وكفران العشير من الكباء كفران العشير وكفران الإحسان من الكبار فإن التوعد بالنار من من علامة كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وفيه أن اللعنة أيضا من المعاصي الشديدة القبح تكسرنا اللعنة, اللعنة اللعنة اللي هم بيعملوه يعني من المعاصي الشديدة القبح وليس فيه أنه كبيرا ما فيش دلالة على إن اللعن دائه كبيرة ولكنها شديدة القبح وليس فيه أنه كبير فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرنا اللعن والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة يبقى لو كانت كبيرة بنفسها ما كانش يحتاج يقول تكثرنا فدل على أنها ليست من الكبائر ولكنها قبيحة وشدة القبح استفيدت يعني القبح خلاص واضح مسلم يعني مش محتاج تفكير انما شدة القبح استفادها من ايه انها نجد فيه مجال انها صار الاكثار منها يعني ذكرت فيه ما ايه يوضح سبب خروجهم من الجنة ودخلهم في النار يعني يدل على انها شديدة القبح فمع الاكثار يروح خالص الإنسان والصغير إذا اكترت صارت كبيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله واتفق العلماء على تحريم اللعب فإنه في اللغة الإبعاد والطرب وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى أن يبعد من رحمة الله تعالى من الله يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو داربة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه مات خلاص زي أيمين أبي جاهل دلوقتي وهو لهاب دلوقتي وإنما أيام النبي مكان شمات انما هيموت على الكفر مين قال ما يموت على الكفر تمام اه ثبت اه طب يبقى قصه كأبي جهل وإبليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام تلعن الوصف ومش تلعن بإيه الشخص فلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا وغير, وغير ذلك مما جاءت به نصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم وفي إطلاق الكفر لما تقول اللهم ملعن فلان يعني باسمه أو بتعيينه هذا الرجل مثلا ده يعني مشكلة كبيرة ان انت بتطلب طرده من رحمة الله وده يعني مش مش مناسب هل هذا يعني دعاء عليه ولا هو وصف لي الظاهر إن ده دعاء مش وصف كلام ده في الدعاء مش في الوصف لإن لعن الله الواصلة والمستوصلة طيب يعني هنا على الوصف طبعا هذا قول على الله بغير علم بتقول لعن الله فلانا يعني كأنه حدث فعلا وتعرفها منين وتعرف من فلان دم يمكن يسلم حتى لو كافر إما أنه هو الظاهر على الدعاء ولكن يشكل على هذا الحديث اللهم نلعن رعلنوا ذكوانا وعصيا عصوا الله ورسوله قتل الناس المؤمنين وعملوا سووا كان, كان وحياء كان وحياء كان وحياء فجاء قوم منهم مؤمنين فقال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه او يعذبهم فانهم ظالمون الوقف والوصل زي ما انا بعمله كده والله اعلم عشان الاية دي الناس بتقرعه وخلاص يبقى أو ربنا يتوب عليهم مع أنه دعا باللعنة عليهم طبعا ليهم أي كلام في الجامعة بين هذا وهذا على كل حال لا تقول على سبيل الوصف لأنك لا تعلم أحكم الله بهذا أو لا إنما إبليس ربنا بإيه قال إن لعنة ما يدعون إلا شيطاناً مريداً لعناه الله وخلاص ربنا قال إنه لعنه خلاص وتعالى ضمن الرحمة فده مفيش معنى أبو جهل برضو أبو جهل وإخوانه النبي يعني ماتوا خلاص ووضعوا في القليب والنبي قال عليهم فيش مجال بقى للتغيير صلى الله عليه وسلم بيوعد. نعم خليك متلبس بالوصف ان بالوصف يا شيخ لا لا الله الواصله لا ماشي انما ما نقولش ان اللي وصلت فعلا او بتوصل ملعونه او ندعو عليها باللعن خلوها مساله بحث ها يعني طبعا احنا دعاء لا قضاء نحن دعاء لا قضاء واحنا همنا الاكبر هداية الناس مش ضلالهم يعني لقيت واحد كافر انت عايزوا يهتدي او اللي عايزوا يعذب اكتر يهتدي يعذب ما يعذبش مش هتفرق معاك حاجة يعني انت معاك حاجة وما علي الا يعذبهم الله لا ايه ما اللي ما معه يعني لو ولا ما ولا عزبهم ما تفرم انت في حاجة اي حاجة <تصفيق> هنا تولى غير موالي احنا قولنا الولاء قبل كده انه لما يعتق عبد فيبقى ولاءه لمن اعتقه لو مات وملوش وارث بيريسه بالولاء انتسب لغير أبيه برضو نفس وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى كالكفر العشير والإحسان والنعمة والحق ويقهد من ذلك صحته تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها طبعا هنا إيه؟ ده قطع الدلالة في إطلاق الكفر على إيه؟ على غير المخرج من الملة من الأشياء لا حدش بقى اللي يكح في دي يبقى ك... <تصفيق> يبقى من, من أني نوع يبقى كوكو من أني نوع تدليع يعني ال... عشان ما نقولش الكلمة بس يبقى مش عاقبوا كلام النبي قال وتكفرنا العشير هل يخاطب المسلمات ولا الكافرات الخارجات عن المله يخاطب المسلمات وبيامرهم بالتقوى وبيامرهم بالصدقة ويامرهم بالاستغفار واصلح مسائل لما هيك بيخاطب المسلمين وقال تكفرهم يبقى كان اطلاق الكفر على هذا <تصفيق> اه تقور على اه حاجة يعني بس أصل الكلمة تطلق على فايرل مخرج عن المله تطلق لازم تكون هي ده هو الداله او القرينه لاظهار المعنى اللغوي اظهرت المعنى اللغوي الكفر تستعمل على اصلها اللغوي في الفاظ الشعر ممكن وفيه بيان زيادته زياده الايمان ونقصانه ويرد على اخواننا اللي زعلانين من حكاية ان الايمان يزيد وينقص لعن مين ابن أما أنا فأم شرف فأنا أقول لك أقول لك أطالب أفضل الله فأقوله أنا أفضل كذا لعناك الله طيب وعايزين نشوف المسألة دي لعن النبي ولعن سيدنا ابن عمر يعني خليها مسألة بحث لجنة البحث ما جاتش النهارد دكتور ياسر بس أنا لا نعادكم للمسألة فيها خلافة أبوين ما طيب يعني جبلنا, جبلنا الحكاية دي تشوف من قال ايه ويأخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها وفيه بيان زيادات الإمام ومقصانه وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم اعرب الإمام كده وفيه وعظ الإمام مضاف لا لفظاً وفي المعنى إيه فاعل فاعل في المعنى أن يعظ الإمام وفيه أن يعظ الإمام وعظ الإمام يبقى إضافة إلى الفاعل إضافة الفعل إلى الفاعل وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس ولذلك رعاياهم ولذلك جاءت رعاياهم مفاول به. مما ترجع للمعنى تفعل به مما يعظوا رعاياه وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه كمراجعة هذه الجزله رضي الله عنها هذه حاجة نعملها نحن هنا ولكن انتم بتفتكروها تبقى يعني تجرامة وطول اللسان وقلت أدب لا عادي بتسأل عشان تعرف حتى لو انت شايف المعلم غلطان ده ما يستدعيش برضو يعني طول اللسان وقلت الأدب مش كده والجعير والتشويح والحاجات دي يعني تفهموها غلط ولا تفهموها صح على كل حال من الصحابي من قال يا محمد أعطني من مال الذي عندك فلأنه ليس بمالك ولا مال أبيك وشده من اللي بتاعه الله عن النبي وآله وصحبه مش كده فيعني بس كان طبعا نيته يعني مش في باله حاجة يعني وحشة فيعني يمكن ربنا يسمحه ولا حاجة إنما الفقري اللي قال ايه اعدل والنبي قال يخرج من أن نصل بهذا إلى نحو أستغفر الله قلت عليه الفقري بس يعني ما ما عرفش هنا أي جوزة لأ كي ما قلتش مجازوا الخويسرة أشياء؟ ها؟ مش عارف ها آه يعني يعني في واحد بيعترض وهو يعني اه يعني ما قلبه فيه مرض على المعلم وعلى كذا يعني المراجعة أنا مش فاهم طب ازاي يجي ازاي بتاع ماشي كويس علشان الامور تتضح وعلشان وطبعاً بالنسبة للمعلم قد يكون المعلم مخطئاً أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون السؤال للمراجعة يعني مش من أجل تصحيح خطأ من اجل تبين بس المعنى بالنسبة للنبي المراجعة للنبي عشان نفهم بس صلى الله عليه وسلم نقول النسبة للمعلم احتمال الخطأ وارد عادي يعني فاش حال فيبقى علشان نفهم وعلشان نصوب وعلشان تتسع المدارك وليه أغراض كتير مع الأدب والمحبة والرحمة داولة داولة ايه هو؟ العدل يعني؟ بس أس اسبر بقى خلناش في قصة وفيه جواز اطلاق رمضان من غير اضافه الى الشهر يعني ممكن نقول صوم رمضان ما نقولش شهر رمضان اه هنا قال ايه وتفطر في رمضان ما قالش في شهر رمضان وان كان الاختيار اضافته ليه الاختيار اضافته ل يعني والله اعلم ليه اذا كان النبي قال اهو وتفطر في رمضان لاختيار ما قول النبي وفعله صلى الله عليه وسلم المهم قال الإمام أبو عبد الله المازرير رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهاداته امرأتين تعديل شهادات رجل تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى يعني أنهن قليلات الضبط بس قليلات الضبط قال وقد اختلف الناس في العقل ما هو فقيل هو العلم وقيل بعض العلوم الضرورية وقيل قوات يميز بها بين حقائق المعلومات هذا كلامه قلت والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثيرة وأقسامه في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى الإطالة به واكتلفوا في محله فقال أصحابنا المتكلمون هو في القلب وقال بعض العلماء هو في الرأس والله أعلم وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصور في زمن الحيد فقد يستشكل معناه, يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطعاد تسمى إيمانا ودينا وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأسم به كمن تعرك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عظ وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزوة أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر وقد يكون على وجه يعني هنا ده نقص في الدين برض بس العذر وقد يكون على وجه هو مكلف به لا ده هي مكلفة بالترك كترك حائد الصلاة والصوم فإن, فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيد وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفريه مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنيات الدوام عليها مع أهلياته لها والحائد ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيد بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيد فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناوم الدوام عليها فهذا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه والله أعلم فضحت المسألة الأخيرة ليه؟ بحث يبقى اللي بيداوم على حاجة وينوي الدوام وبعدين ينقطع العذر يثاب على ما عجز عنه ووفاته إنما اللي مش ناوي الدوام هيثاب ليه؟ ها؟ 45 تكلم قال اصحابنا, أصحابنا المتكلمين اللي هم بيكتبوا في علم الكلام يعني موفقين على على حكاية من العقل هو العلم على انه القوة يعني الملكات او القدرات قدرات مخصوصة تسمى عقل موفقين مش بالكسب ولا قدرات برضو لديكسب موفقين قدرات ده ولكن بقدر قاعدين يكتسبها ولكن الظاهر ان الغالب في النساء الاتصاف بالنقص في هذه الاوصاف وكلها بقى اكتسبت قدراته ولا ما اكتسبتش دي حاجه الله اعلم يعني هتحصل ولا لا والاحكام بتأتي على الايه على غالب الحال والمعلوم المدرك على الأصف يعني في من الرجال أضعف من النساء في الحفظ وأضعف من النساء في الفهم وأضعف من النساء في كل حاجة ولكن الحكم يأتي على الغالب وطبعاً اللي هو عنده قدرة ضعيفة في تقوية للقدرة دي ممكن وممكن معها يعني يقطع حياته كلها في تقوية القدرة دي وما يوصلش لواحد تاني ربنا اعطاله قدرة فاقع عن هذا بزمان يعني بمسافة كبيرة انما القدرات معظمها يقوى معظم القدرات يقوى ينشط ويقوى ويعني يكتسب إذا كان يعني تصورنا على المعدوم فيكتسب بعضه ممكن. يعني يا شكرا، الفبوط مبصاعة أفضلها، مش, مش نفس الفبوط مبصاعة دينها مؤكدة لكل السلطة، لكن الموضوع العقل ده ممكن تقصلك موضوع العقل. آه، يعني ممكن آه، ولكن طبعاً آه يعني تغايرات النساء ولكن الغالب فيهم نقصاء يعني كل النساء هيبقوا ناقصات عن ايه عن حد معين يعني في زمن وفي في وقته في يتفوتوا اه ولكن يعني ولكن مت... النفس موجود اكيد يعني ممكن واحدة ما بتحدش ها ها ولا اي لم يحد ها لسه ما حضوش ممكن ما تحدش خالص ليه الاية ايه افتعت الطلاق انا ايه ها دعا؟ هو اللقاء لم يحضن؟ لا يعني ممكن ما تحتش ممكن دعا واحدة ما تحتش خالصة يعني لو شالت المبيض ما تحتش خلا؟